أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق من كن لله ورسوله ويعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيضمع الذي في قلبه مرض وكل قولا معروفا وضارن في بيوتكن ولا تبرجن تبرجا لا ينية الأولى واغمنا الصلاة وآتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عليكم الرجل سهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكروا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانين والقانات والصادقين والصادقات والصامرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجوهم. بَلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَلَحَافِظَاتِ بل وَالْذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, والذاكرات أَعْدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَمَن كَانَ مُؤْمِنًا وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ الْخِيَرَةُ من, مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مبينا.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 وَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَجَّلْنَا كَهَانَكِ لِئَلَّا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ فِى أَزْوَاجِ دَعَائِهِمْ إِذَا أُوْبُوا بِهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أمر اللَّهِ مفعولا.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 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقَاتَمَ النَّبِيُّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذُكُرُ اللَّهِ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا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 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كميرا ولا تضع الكافرين والمنافقين وداع أداهم وتمكن على الله وكفى بالله وكيلا يا إله الذين آمنوا إذا نكحتموا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرعوهن سراحا جميلا يا النبي إن أحل الله لك التي أنت توجوره وما منك يمينك وما منك يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هجرن معك وامرأة مؤمنة إمهابت نفسها للنبي إن أراد النبي أي سأذكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما منكث أيمانهم وما منكث إيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله أفور الرحيم. تُرْزُقُ مَنَّتَ إِنْ شَاءُ مِنْهُ النَّوَىءُ آمِنٌ إِلَيْكَ مَنَّتَ إِنْ شَاءَ بَمَنِ بَتَوَيْتَ مِمَّنْ عَزَّنْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ لَنَجْعَلَ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَنِيمًا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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى ضعام غير ناظرين إلىه ولكن إذا دعيتم فدخلوا, فدخلوا فإذا ضعنتم فنتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيسحي منكم والله لا يسحي من الحق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 إذا تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عنيما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء ولا أبناء إخوارهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جنابهم ذلك دنا أي عرفنا فلا يؤذين وكان الله ذلك دنا أي عرفنا فلا يؤذين وكان الله وفرا الرحمى لئن لم ينتهي المنافقون فالذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة أنك بهم ثم لا يجابرونك فيها إلا ظنيلا بل عونين إنما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبلوا ولا تجدل سنة الله تمديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عبد الله وما يجريك لعل ساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تغلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطاعنا الله وأطاعنا الرسولا فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأظلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبره الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويوفير لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وإشفاقنا منها وحملها الإنسان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 الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله لحمد في الآخرة وهو لحكيم خبير يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها و الرحيم الوفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم غيب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 وَيَرَى الَّذِينَ نُعِمُوا مِن نِّعْمَةِ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هَٰذَا وَهُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل لَّدُنكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ نَّبِئُكُمْ إِذَا مُزِّنْتُمْ كُلَّمَا مَزَقْتُمْ كل ممزق إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ فلم يَرَوْا ما مَا بِيْنَ إِيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ إِنَّ شَأْنَا خَسِيفًا بِهِمُ الْأَرْضَ وَنُسْقِيطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبَدٍ منيب. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ لَهُ لَحْدِيدًا إِنَّا عَمِلَ السَّامِرَاتِ وَالْقِدْرِ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُهُ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَسَخَّرْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ومن الجن من يعمل بين إيديه بإذن ربه وما يزغ منهم عن أملنا نذيقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاليب وتماثين وجفان ذكالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور فلما قضينا عليه الموت مادا مع على موته إلا دابة الأرض تأكل مرساته فلما خر تبينت الزن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبئين في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمالنا كل من رزق ربكم واشكروا له بلة طيبة ورب وفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثن وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ضائرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمين فقالوا ربنا بعيد بين أسفالنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديثا ومزاقناهم كل ممزاقا إن في ذلك الآيات لكل صبان شكور ولقال صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من السلطان إلا لنعلم من يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ ممن هو منها في شَكٍّ وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين سعمتم من دون الله لا يملكون مثقال دراتنا في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من الشرك وما له منهم من ظهير ولا تنفعوا الشفاعة عنده إلا لمن إذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو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 وقال الذين كبروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولم ترى إذ الظالمون موقوفون عبد ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال اسْتَكْبَرُوا وَالَّذِينَ صَرَعُوا فَنَحْنُ سَنَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ مَلَكٌ تُمْجُرِيمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ صَرَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكَرُوا وَالَّذِينَ هَادُوا إِذَا تَأْمُرُونَنا إِنَّكُمْ تُرْ مِنَ اللَّهِ وَنَجْعَلُ لَهُ آلِهَةً وسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأولان في أعناق الذين كفروا هل وجزون إلا ما كانوا يعملون وما أن رسلنا في غنية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبشر الجزاء لمن يشاء ويقدر ولكن اكتر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم من نتى تغذبكم عند دنازن فَإِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِنَ صَالِحَةً فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْضَعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي النُّورِ فَاتِئُونَ والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي بنسط الرزق لمن يشاء ومن عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالَ سُبْحَانَكَ أَن تَبْنِيَ عَنَّا مِنَ الْجُدُهُمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ يَكْثَرُونَهُمْ مِمَّنْ يُؤْمِنُونَ فَلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها وَإِذَا جُئْتُنَّ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن حُقًّا مَّا جَاءَهُم إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مبين وما آتيناهم من كتبي يد رسلها وما أرسلنا إليهم قابلك من نذير وكذب الذين من قابلهم وما بنووا معشر ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم أنا تقوم تقوموا لله أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما مصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل سألتكم من أجري فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ربي يقذف بالحق علام نويوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إذا ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت فأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا له متلاوش من مكان بعيد وَقَالُوا كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالنَّبِيِّ لَغْوًا مِّنَ الْمَكَانِ مَعِيدٍ وَحِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَمَا يَشْهَدُونَ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ إِشْعَاعِهِمْ لَقَبِلُوا إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة متنا ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وإن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمتها فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز حكيم يا أيها الناس ذكروا نعمة الله عليكم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 إن الشيطان لكم عدو وفتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم غفرة وأجر كبير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 والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابنا فسوقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فإله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يا الرفاع والذين يمكرون السيئات لهم شديد ومكر أولئك والله خلقكم من ترابنا ثم من نطوفتنا ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضعوا إلا بعلمه وما يعمر من معمد ولا ينغص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستمن بأحران هذا عذب مفرات ساء إن شربه هذا من حن أجاج ومن كل نتئكلون لحم نضديا وتستخرجون وتستخرجون حنيتنا البسونها وترفون كفيهم ماخر انتبهوا من فقنه ولاعلكم تشكرون يُنِج الليل في النهار ويُنِج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري ليجري مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون منها قيض ضمير إذا تدعوهم لا يسمعون دعائكم ولو سمعوا ما سجابونكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خمير يا أيها الناس أنتم الفقراء الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلقين جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزروا أسرة وزر أخرى وإذا تدعوا بمثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا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 إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقال كذب الذين من قابلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله نزل من السماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد ميض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدماب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخش الله من عباده العلماء إن الله عزيز وفور إن الذين يتلون اكتاب الله وأقاموا صلاة وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا مما وَمَا يُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا يَنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُمْ وَهُوَ مِنْ عِندِ رَبِّهِمْ وَمَا يَنفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ فَيُؤْتِيهِ أَجْرًا هُوَ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَامِعٌ مِنْ خَيْرَاتِ مِذَنِ اللَّهِ ذَلِكَ هو الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا مِنْ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 وهم يصدرخون فيها رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نعمل صَالِحًا غير الذي كُنَّا نعمل أولم نعمركم ما يَتَذَكَّرُ فيه ما نتذكر وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فدوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم ويب وَالْأَرْضِ والأرض إنه عليم بذات وَلَن تَنفَعَكُمْ خَلَائِفًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كفر شَيْئًا وَلَا يُنْقَذُ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَا يَذَرُ كَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا يَخْلُقُونَ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ أم آتيناهم كتابنا فهم على بينة منه بل يعيد يعيدوا الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تنزولا ولئن زالتا إن أمسكوا ما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير يكون أهدا من إحدى الأمام فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرًا سَيِّئًا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا أَهْلُهُ فَإِنَّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ سُنَّةَ اللَّهِ تَحْوِيلًا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 لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالنا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصيرون وسواء عليهم أأنذارتهم أم لم تنذيرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشيره بمغفرة وأجر كريم إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآترهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وأضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها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 قالوا إن تضيّرنا بكم لئلا متناهونا رجما لكم ولا مسناكم عذاب أليم قالوا ضيّركم معكم أين تكيرتم بل أنتم غامضين و جاء من أقصى المدينة رجلا يسعى قال يا جم تبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر أمهم مهتدون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 بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة